مادة علوم القرآن وقد مر معنا في الدرس الماضي درس علوم القرآن الماضي ومر معنا باب العام والخاص قلنا إن العام هو الذي يتناول جميع أفراده على سبيل الشمول أن اللفظ العام يتناول جميع ما تحته على سبيل الشمول فإذا قلت لك أكرم الطلاب الذين في الفصل فامتثال الأمر بإكرام جميع الطلاب فلا يتفلت منهم طالب واحد هذا هو العام وأما المطلق فهو كذلك يشمل جميع أفراده ولكن على سبيل البدل ولكن على سبيل البدل ومثاله مثلا إذا قلت لك أكرم طالبا في الفصل أكرم طالبا من الله بهذا الفصل أو أكرم طالبا جامعيا أو أكرم طالبا علم شرعي أو أكرم طالبا كلمة الطالب هذه تسمى كلمة مطلقة لأنها تشمل جميع أفرادها ج... تشمل جميع أفرادها يعني تشمل كل من يطلق عليه أنه طالب داخل تحت هذه الكلمة ولكن هل المراد إكرام جميع الطلاب كما في العام أم المراد إكرام طالب واحد المراد إكرام طالب واحد فالمطلق فالمطلق يشمل جميع أفراده على سبيل البدل فإذا أكرمت طالبا واحدا فقد امتسلت الأمر أما العام فإنه يشمل جميع أفراده على سبيل الشمول وهذه قاعدة مهمة في التفرقة بين العام والخاص من وجهه وبين المطلق والمقيد من الوجهة الأخرى والذي ينظر في النصوص الشرعية على أنها مطلقة أو مقيدة يترتب على نظرة هذه حكم شرعي والذي ينظر إليها علها على أنها من باب العموم والخصوص سيختلف حكمه من ذلك مثلا. ما روى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن مع عشر الأنبياء أن نضع إيماننا على صدورنا في الصلاة. فهل هذا من باب العام والخاص أو من باب المطلق والمقيد الذي يقول إنه من باب العام فيكون المقصود عموم عموم هذه الهيئة. في جميع في جميع هيئات الصلاة ويخرج منها ما خص بالدليل كحالة الانتقال فإنه ورد فيها رفع اليدين وحالة الركوع فإنه ورد فيها وضع الكفين على الركبتين وحالة السجود ورى فيها وضع اليدين على الأرض أمرت أن أسجد على سابعة أعظم وحاله التشهد وضع اليدين على الفخذين فهذه الصور خرجت فبقي الأمر على عمومه فتوضع اليدان على الصدر في غير ذلك من الهيئات ويترتب عليه أن يضع المصلي يده على صدره بعد الرفع من الركوع لأن اللفظ عام امرنا أن نضع ايماننا على شمائلنا على صدورنا والذي ينظر إليه على أنه من باب المطلق والمقيد فسيترتب عليه أنه يرسل اليدين بعد الرفع من السجود لأنه إذا كان من باب المطلق والمقيد فالامتثال في هيئة واحدة يكون قد امتثل الأمر وإذا امتثل في حال الكراءة قبل الرقوع فقد امتثل إذا حديث واحد وهو نفس الحديث ونفس الدليل ينظر إليه الأصولية على أنه من باب العموم والخصوص فيخرج بحكم وينظر إليه الآخر على أنه من باب المطلق والمقيد فيخرج بحكم آخر ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مع الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا الذي ينظر إليه على أنه من باب العموم فسيقول يجوز لنا التيمم من أي أرض وبأي صفة كانت ويجوز تيمم بالتراب وغيره لماذا لأن هذا عام في جميع أنواع التربة والذي ينظر إليه أنه من باب المطلق والمقيد فيقيد هذه التربة بالتي لها تراب يعلق باليد وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطبعا المعلوم والمعروف من مذهبنا المذهب الشافعي أن بعد الرفع من الركوع ترسل اليد وكذلك لا يتيمم إلا بالتراب الذي له غبار بالتراب الذي له غبار يعلق باليد أما الرملة الصفراء والحجارة وغير ذلك الرمل الصفراء التي تستخدم في المباني فإذا لم يكن لها تراب يعلق باليد فإنه لا يجوز عندنا التيمم فإنه لا يجوز عندنا التيمم بها إذا نظرت الأصول من العام والخاص والمطلق والمقيد يختلف عليها إخراج الأحكام الشرعية المطلق هو ما تناول جميع أفراده على سبيل الشمول أو هو, أو, هو أو هو ما تناول واحد من جنسه ولكن غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ما تناول واحدا غير معين باعتبار الجنس والمهية كمثلا كلمة إنسى إذا قلت لك أكرم إنساناً أكرم إنساناً فأي واحد من بني آدم تكرمه تكون قد امتسلت الأمر فكلمة إنسان هذه كلمة مطلقة لماذا تتناول شخصا غير معين تنطبق عليه شروط هذه الماهية ماهية الإنسان وحقيقته وأما المقيد وأما المقيد فهو ما تناول واحدا معين أو غير معين باعتبار صفة زائدة على حقيقة جنسه المطلق يتناول غير معين باعتبار حقيقة جنسه زي أعطق رقبه تمام هذا مطلق يتناول واحد غير معين باعتبار حقيقة حقيقة العبودية وماهيتها أما إذا قلت لك اعتق رقب مؤمنة فهذا مقيد لماذا؟ لأن هناك صفة زائدة وهي صفة الإيمان زادت عن حقيقة وماهية العبودية امسح يدك هذا مطلق امسح يدك إلى المرفق فهذا مقيد لأنه زاد قيدا أو وصفا عن حقيقة المهية إذن المطلق والمقيد كل منهما يراعى فيه حقيقة المهية والمقيد يكون فيه صفة زائدة أو شرط زائد وإذا قلنا إن هناك يعني أن الخاص أن العموم تخرج بعض أفراده بالخاص سيما في العام المخصوص كقوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس والمخصوص بالناس أولى نعيم بن مسعور بالناس الثانية أبو سفيان وهذا والحال في المقيد فنقول الفرق بينهما أن في العام المخصوص لم تدخل كل الأفراد ابتداء لم تدخل كل الأفراد ابتداء إنما في المقيد الأصل أن تدخل جميع الأفراد على سبيل البدل على سبيل البدل <تصفيق> وقد ورد في مباحث هذا الباب حمل المطلق على المقيد ويعني اختصارا نقول أن هذا من الأبواب المتعلقة بعلم وصول الفقه ولا أريد أن أوسع ولا أن أسهب في الكلام ولكن نختصر الكلام اختصارا ونشير إليه إشارة المطلق الأصل, الأصل أنه إذا ورد الإطلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى فالأصل أن يحمل على إطلاقه ولا نقيد إلا ما قيده الشر وإذا ورد الكلام مقيدا فالأصل أن نحمله على تقييده ولا نطلق إلا ما أطلقه الشر وهذا هو الأصل الأصل ابقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ولكن بالنظر إلى حالات الجمع بين المطلق والمقيد نجد أن الحالات أربعة, نجد أن الحالات أربعة. بعض الحالات يحمل فيها المطلق على المقيد وبعض الحالات الأخرى لا يحمل فيها المطلق على المقيد فمثلا إذا اختلف الحكم واختلف السبب فانه لا يحمل المطلق على المقيد اذا اختلف الحكم واختلف السبب اختلف الحكم كالقطع في السرقه تمام وكالغسل في اليد في السارقة الحكم هو القاطع والسارق والسارقة تقطع أيديهما وفي الوضوء الحكم هو غسل الأيدي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يبقى الحكم في السارقة قاطع والحكم في الوضوء غسل فالحكم هنا قد اختلف وكذلك السبب مختلف. فالسبب, فالسبب في الأولى هو السرقه السبب في قطع اليد هو السرقه والسبب في, غسل في غسلها هو الحدث وإرادة الوضوء. فلما اختلف الحكم وهو القطع والغسل، فاختلف السبب هو السرقه و. الحدث لا يحمل المطلق على المقيد فلا نقول والسارق والسارق تقطع أيδية يعني تقطع إلى المرافق لا, لا تقطع إلى المرافق ولكن يقطع الكف فقط ولكن يقطع الكف فقط ويبقى المطلق على إطلاقه يبقى المطلق على إطلاق فأقل ما يسمى يد تقل هذا إذا اختلف الحكم والسبب طيب إذا اختلف الحكم والسبب واحد إذا اختلف الحكم والسبب واحد اختلف الحكم كالغسل في الوضوء والمسح في التيمم الحكم في الأولى غسل والحكم في الثانية مسح والسبب واحد لأن السبب في كليهما هو الحدث وهنا اختلف العلماء هل يحمل المطلق على المقيد أم لا والجمهور على أنه لا يحمل وقال الشافعي وقال الشافعية يحمل المطلق على المقيد احتياطا يحمل المطلق على المقيد احتياطا ولهذا قالوا في مسح التيمم تمسح اليد إلى المرفقين، وأما الذي قال لا, تحمل لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فلا يمسح إلى المرفقين، فلا يمسح إلى المرفقين. Показали-ка كذلك الحالة الثالثة قلنا إذا, اتحد في إذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل كقطع اليد في السرقة وغسلها في المسح فقلنا إذا اختلف الحكم واتحد السبب فيها الخلاف والشافعية يحملون المطلق على المقيد والحالة التي بعد ذلك إذا اتحدى في الحكم والسبب إذا اتحدى في الحكم والسبب كقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مع قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة فالدم في الأولى مطلق وفي الثانية مقيد على أنه المسفوح فالحكم واحد والسبب واحد ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد الحالة الرابعة أن يتحدا في الحكم ويختلف في السبب. أن يتحدا في الحكم ويختلف في السبب. ك قيد كتحرير الرقبة في الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل الخطأ الظهر وكفارة اليمين وكفارة القتل الخطأ فالحكم في الثلاثة واحد وهو اعتاق الرقبة اتحد في الحكم. والسبب في الثلاثة مختلف ففي الأولى ظهار وفي الثانية يمين وفي الثالثة قتل خطأ فهل يحمل فيها المطلق على المقيد والعلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد وهو مذهب أكثر الشافعية والحنابلة وذهب الأحناف أكثر المالكية ورواية عن أحمد أنه لا يحمل المطلق على المقيد قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه هذا في الظهار أطلقت الرقب فلم تقيد لا بكونها مؤمنة ولا غير مؤمنة وفي كثارة اليمين كذلك الإطلاق فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسفتهم أو تحرير رقبة وأما في القتل الخطأ فوردت الرقبة مقيدة بالإيمان وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنة فقيدت الرقبه في العتق من كفارة اليمين بالإيمان وأطلقت فقيدت الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقت في كفارة اليمين والظهار والشافعية يحملون المطلق على المقيد هم بعض الحنابلة وغيرهم لا يحملوا المطلق على المقيد في هذه الحالة وهذا إذا كان القيد واحدا كما في حالة الرقبة المؤمنة وأما إذا كان القيد متعددا فلا يحمل المطلق على المقيد وذلك مثل الصيام فقد ورد مطلقا قد ورد مطلقا في قضاء الأيام في قضاء الأيام التي يفطره الإنسان من رمضان ورد كذلك مطلقا في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام ورد مقيدا بالتتابعة في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين ورد مقيدا بالتفرقة في التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد كما ذهب اليه بعض العلماء فيكون صيام النقضي من رمضان لا يشترط فيه تتابع ولا يشترط فيه تفرق ولا يشترط فيه تفرق هذه يعني كانت إشارة سريعة على باب المطلق والمقيد، ثم بعد ذلك باب الناسخ والمنسوخ، باب النسخ والمنسوخ، وهذا من الأبواب المهمة كذلك، الذي ينبغي على طالب علم التفسير أو على طالب علم الشريعة عموماً. أن يكون له الطلاع على هذا الباب لأهميته وخطورته والنسخ هو كما قال رفع الحكم الشرعي رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي فخرجت البراءة الأصلية إذا لم يوجد هناك حكم أصلاً خرج بقودنا بخطاب شرعي رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو, أو قياس طبعا برضو هذا من الأبواب التي تتعلق بعلم أصول الفقه نريد أن نختصر كلام فيه اختصارا طبعا النسخ لا يكون في الأمور المتعلقة بالأخلاق والفضائل والأخبار المتعلقة بالأمم السابقة ولا يكون في العقائد ولا في أصول الأديان ولا في أسماء الله ولا صفاته ولا ما يقع في يوم القيامة ولا ما يتعلق باليوم الآخر ولا ما يتعلق بأصول الديانات والشرائع وغير ذلك كما لا يدخل النسخ في الخبر الصحيح لا يقول حدث كذا ثم يأتي بعده ويقول لم يحدث نما النسخ غالبا ما يقع في الأحكام أو كثيرا ما يقع في الأحكام وهذا بحسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى من بعض التشريعات التي تكون في بعض الأزمنة ثم يغيرها الله سبحانه وتعالى في زمان آخر كما أن تمتع كان جائزا تمتع بالنساء كان جائزا ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكل الحمر الأهلية جائزا ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك شرب الخمرى كان جائزا ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات كثيرة في هذا الباب والأحاديث كذلك كثيرة والناس في أحكام النسخ منهم من يعني ينكر النسخ كاليهود الذين ينكرون النسخ وهو وهو مذهب باطل و... والنسخ موجود في شريعة عيسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزلت توراق الفأتل بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين والشيعة غالي في إثبات النسخ ويجيزون البداء على الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه لم يكن يعرف بعض الأمور ثم علمها سبحانه وتعالى والرأي الراجح والرأي الجمهور العلماء على أن النسخة جائز عقلا و... وشرعا قال والنسخ أربعة أقسام نسخ القرآن بالقرآن يعني أن القرآن هو الذي ينسخ الآيات الأخرى وهذا كما وقع في عدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم واذران أزواجا وصية لأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج سختها الآية الأخرى وهي قول سبحانه والذين يتوفون منكم واذران أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فالآية هذه نسخت الآية تلك وكذلك قولوا تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علم المتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون نسختها آية صورة النور وهي قوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فكان الواحد مطالبا بأن يثبت أمام عشرة ثم نسخ الأمر فقال الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعف فإن يكون منكم مائة صابر يغلبه مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبه ألفين بإذن الله فهذا نسخ نسخ وقع بالقرآن للقرآن والثاني نسخ القرآن بالسنة نسخ القرآن بالسنة واجازه الجمهور من العلماء ورفضه الشافعي رحمه الله تعالى وقالوا منه قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين وصية للوالدين والأقربين فقيد أو نسخ هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وبعض العلماء يقول إنما الذي نسخه هو حديث هو آيات الموارث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني كأنه لا يقر ولا ويقول لم أجد مثالاً صحيحا لنسخ السنة ولم أجد مثالاً صحيحا لنسخ القرآن بالسنة لنسخ القرآن بالسنة وإذا كان الشافعي يمنع هذاك فقال قال الزرقشي رحمه الله والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة وفهم لموقع أحدهما من الآخر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوه وأوله المهم أن الذي يقول بجواز نسخ القرآن بالسنة يستدل بهذا الحديث لا وصية الوارث ويجعله ناسخا لقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب وبعض العلماء يقول إنه ليس بناسخ ولكنه مخصص ولكنه مخصص فتكون الوصية تكون الوصية لغير الورثة تكون الوصية لغير الورثة القسم الثالث هو نسخ السنة بالقرآن نسخ السنة بالقرآن وكذلك يجيزه الجمهور وهذا كنسخ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهي قد ثبتت للصحابة بسنته صلى الله عليه وسلم الفعلية وقد نسخ هذا بقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وكذلك قد نسخ صيام عشراء قد كان ثبت في الحديث إلى عدم وجوب صيامه ووجوب صيام شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم وكذلك القسم الرابع القسم الرابع هو نسخ السنه بالسنه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فهذا نسخ بالسنة للسنة قال والنسخ في القرآن ثلاثة أنواع الأول نسخ التلاوة والحكم معا ومثاله ما رواه مسلم وغيره عن عائشة قالت كان فيما أنزل يعلم من القرآن عشر رضعات معلومات تحرمنا فنسخنا بخمس المعلومات فتوفي رسول الله صلى الله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن يعني وكان بعض الصحابة ممن لم يعلم بالنسخ لا يزالوا يقرأها أو أنه ظلت تقرأ إلى أن قارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة فنسخ هذا الحكم عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة نسخ الحكم وبقاء التلاوة وهذا كقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى حولي غير إخراج الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وهذا كما في آيات الزنا وقد كان مما يقرأ من القرآن الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وكان مما يقرأ من القرآن أن بلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نشخت تلاوته هناك آيات نسخت تلاوة وحكمه، وهناك آيات نسخت حكما لا تلاوة، وهناك آيات نسخت تلاوة لا حكما قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. فالنسخ إلى, بدل إلى غير بدل كنسخ الصدقة بين يدي نجو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوكم صدقة نسقت بقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوكم صدقات فإذ لم تفعلوا وطاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة والنسخ إلى بدل قد يكون البدل أخف أحل لكم ليالات الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فإنا نسخ قوله كما كتب على الذين من قبلكم لأن الصيام كان قد فرض على الذين من قبلنا كان فيه مشقة من تحريم الأكل والشرب والوطء إذا صلوا العتمة أو ناموا إلى الليلة التالية والنسخ إلى بدل مماثل ليس أخف ولا أغلظ كنسخ طبعا من النسخ, من النسخ إلى بجل أخف النسخ من الثبات أمام العشرة إلى الثبات أمام اثنين النسخ إلى بجل مماثل كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة وكذا النسخ إلى بدل أثقل كنسخ الحبس في البيوت في قوله واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن جيلوا فامسكوهن في البيوت فنسخ هذا الامساك إلى بدل أعظم وأثقل وهو الجلد لغير المحصن مع التغريب والرجم للزاني المحصن والرجم للزاني المحصن وبهذا يكون الكلام عن النسخ بإشارات خفيفة قد تم وهذا طبعا يعني شايل زود في الكلام وإن كان هذا متعلق أصول الفقه ويشاركه علوم القرآن في هذه في مثل هذه الأبواب المحكم والمتشابه والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم كل هذه أبواب تشارك مادة علوم القرآن فيها مادة أصول الفقه طبعا الشيخ محمد النشار يدرس مادة أصول الفقه في كتاب أو في متن الورقات فإن شاء الله عز وجل بجمع المادتين بعضهم إلى بعض يحصل التصور الصحيح والفهم الدقيق لهذه المسائل وهذه المباحث فالعلم يكمل بعضه بعضا نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وكساكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله أيوي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا